خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراز منتشف مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسس كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نُوحٌ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَالْدُّجَّرُ فَدَعَا رَبَّهُ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وعملناه على ذات ألواح ودسر تجري في أعيننا جزاء لمن كان كفذ ولقد تركنا آية فهل من مدك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 إِنَّا أَوْسَلْنَا عَلَيْهِم رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِدٍ فكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ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 أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ وَكَذَّابٌ أَشِذُّ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِذُّ إِنَّا مُرْسِلٌ مَا قَتِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ